ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عليهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعمها منه ثم نزعمها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمات فَهُوَ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ نَفَرِحٌ فَقُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ أُنَائِك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاقَ صدرك أي يقولوا وضائط به صدرك أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكي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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخذرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم وأخبطوا إلى ربهم أولئك